إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالزوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوما قيامة يصل بينكم الله بما تعملون بطير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه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 ياكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجواكم من دياركم أن تبلغهم وتقتطع إليهم إن الله يحب المقتطعين.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 فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إلى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ يَحْلُلُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُلُ لَهُنَّ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 ولا يقتل أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعطينك في معروف تبايعونه واستغفر لهم الله إن الله مفروض الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تترلون قوما وضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من كما يئس الكفار من أصحاب القبور